وقال الملاو من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليُفسدوا في الأرض ويذرك وأنيتك قال سنقتل وأبيناهم ونستحي نساءهم وإننا فوقهم قاهرون قال موسى لقوم يستعينوا بالله واصبروا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا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 ولقد أخذنا ألف راعون بالسنين ونقص من الثمرات ونقص من الثمرات علَّهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذي وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا قَائِرُهُمْ مِن دُنْيَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالُوا مَهْمَا جِئْتَنَا بِهِ مِن آيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ فأرسلنا عليهم مُقْفَانَ والجَرَادَ والقُمَلَ والضَّفَادِعَ والدَّمَآياتِ مُفَصَّلاتٍ فاستكَبَروا وكانوا قوماً مجرمين. وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجِزُ قَالُوا يَا مُوسَى دُعْنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوا إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا